الكتاب والحكم والشبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله السابعة والخمسون تحريف الكلم عن مواضعه الثامنة والخمسون تلقيب اهل الهدى بالصباة والحشوية التاسعة والخمسون افتراء الكذب على الله الستون كونهم اذا غلبوا بالحجة فزعوا الى الشكوى للملوك كما قال أتذب موسى وقومه ليفسدوا في الأرض الحادية والستون رميهم إياهم بالفساد في الأرض كما في الآية الثانية والستون رميهم إياهم بانتقاس دين الملك كما قال تعالى ويذرك وآلهتك وكما قال تعالى إني أخاف أن يبدل دينكم الثالثة والستون رميهم إياهم بانتقاص آلهة الملك كما في الآية الخامسة والستون رميهم إياهم بتقديل الدين كما قال إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد السادسة والستون رميهم إياهم بانتقاد الملك ملك كقولهم ويدرك وآلهة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آل الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وفعنا بما علمتنا انك انت السميع العليم اللهم انا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والاخلاص في القول والعمل ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم ثبتنا بقول ثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين أداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولكل من له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير هذه هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محددة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال المؤلف رحمه الله تعالى الثالثة والخمسون يعني من المسائل التي خالها فيها النبي صلى الله عليه وسلم على الجاهلية وهي مسائل كما سبق وكما سيأتي استقرأ المصنف رحمه الله فيها نصوص الشريعة من الكتاب ومن السنة وبخاصة من الكتاب ونظر فيما نعت الله عز وجل به الكفار والمشركين وأهل الجاهلية على شتى نحالهم وميللهم فكل نعت نعتهم الله عز وجل به حرص المصنف رحمه الله إلى أن يظهره ويبرزه كخصيصة من خصائص أهل الجاهلية سواء كانوا يهودا أو نصارى أو من جاهلية العرب أو كانوا من غيرهم من شتى صنوف المشركين و بعضها قد يكون يمثل قضية كبرى وقاعدة عامة وبعضها قد يكون جزئية بحيث قد يدخل بعضها في بعض ومن هنا فإن الشيخ رحمه الله كان حريصا على الاستقصاء والاستقراء لقطع النظر عن أن تكون بعض هذه المسائل أكبر من بعض وبعضها يندرج في بعض لأن مقصوده رحمه الله والبسط والبيان و تلك النعوت وتلك الصفات حتى يتميز الحق وحتى يعرف أهل الحق أيضا أهل الباطن وإن كان بعضها كما قلنا قد يكون جزيا وبعضها قد لا يكون مخرجا من الملة وإنما هو نعتم من نعوت أهل الجاهلية فإذا وجد في أهل الإسلام أو في بعضهم فليعلموا أنه نعت من نعوته الجاهلية وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من ذلك وأنه قد يكون في المسلمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصة ومن, ومن كانت فيه خصة منهم كانت فيه خصة من النفاق حتى يدعى فالمسلم قد يرتكب مثل هذه الأمور لكنه لا يعني هذا خروجه من الملة وإن كان بعضها قد يؤدي إلى ذلك صلى الله عليه وسلم وقد ذكرنا هذا وبينناه في أول الكلام عن الجاهلية ومعناها والمراد منها وأن منها ما يكون من صفات الجاهلية مخرجا من الملة ومنها ما يكون دون ذلك وعلى هذا النحو ومن هذا البيان والإيضاح ينبغي أن تفهم هذه المسائل فقد سبق طائفة كبيرة منها وهذه البقية فقال الثالثة والخمسون اعمال الحيل الظاهرة والباطنة في دفع ما جاءت به الرسل لقوله ومكر الله وقوله تعالى وقال الطائفة منها الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وكفروا آخرة على معنى أن من مسالك الجاهلية ومسائلهم أنهم أحيانا حينما تعجزهم الصد حينما يعجزهم الصد المباشر يرجعون إلى الالتواءات. وإلى وأحيانا إلى إظهار التسليم في الظاهر ولكنهم في باطنهم لم يستسلموا ولم يؤمنوا وإنما أرادوا طريقا لانتكاسات المسلمين وانتكاسات أهل الحق ولهذا يسلكون مسالك عدة في المكر والاحتيال كل ذلك بعدا عن الحق وصدا لأهل الحق عن حقهم وله على معنى أنه يجب على مسلم يعرف هذا أول أن يتجنبه بنفسه، والأمر الثاني أن يعرف به إلى البعض، لأن محيّانا قد يظهرون الاستسلام، وقد يظهرون القناعة، وهم في حقيقتهم كذبة أثاقون. والذي يدل على ذلك أنهم كذبة مؤثاقون هو سلوكهم، قد يوافقك بلسانه وبظاهر أمره، ولكنه حقيقته غير مستسلم وأحيانا إذا طال به الزمن رجع آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وكفروا آخرها وقال ومكروا ومكر الله في قصة عيسى فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله أمننا بالله وشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين وقال في مقام آخر في قوم ثمود قالوا تقاسموا بالله لنبيتنا هو أهل ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مالك أهله وإن رصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون كيف كان عقبة مكرهم أن دمرناهم مقامهم أجمعين فقد يمكر الباطل ويسعون في إظهار الاستسلام ونحو ذلك بينما هم والرضا والقناعة بينما هم كذبة أفاكون ومثل ذلك أيضا ما قاله اليهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقال آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وقفوا آخرة مرادهم أنهم يظهرون الإسلام ثم ينتكسون في آخر النهار حتى يحدثوا بلبلة في المسلمين على معنى ليقال أنهم مراد الحق وآمنوا حينما ظهر لهم شيء لكن لما بدى لهم ما يخالف ما عندهم وهم أهل كتاب ورأوا مثل ذلك وراء وما يدل على الباطل رجعه ومعلوم ما في هذا من الخبث وما فيه من إحداث البلبلة وزعزعة الثقة في المستفصل الله عليه وسلم وما جاء به فالله عز وجل كشف حالهم وبين سوء قصدهم والتواء طريقهم آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وكفروا آخره لعلهم نرجع الرابعة والخمسون الإقرار بالحق ليتوصلوا به إلى دفعه كما قال في الآية الباطلة أو الآية السابقة آمنوا بالذي أنزل عن الذين آمنوا وجه النهار وكفروا آخره لعلهم نرجع على معنى أن من أجلي فهو إيمان ليس صادقا وإنما وسيلة لإبطاله ولدفعه ولزعزعة إيمان المؤمن كما سبق الخامسة والخمسون التعصب للمذهب قولي فيها ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم إذن التعصب ممقود والله عز وجل يهدي الحق ويدعو إلى الحق ودينه جاء بالحق وللحق وسبحانه هو الحق وما سوى ذلك فهو باطل ولهذا حق على المسلمين أن يقصدوا الحق وأن لا يريد شيئا سوى الحق وإن كان قد تختلف المسالك والطرق على حسب العوضاع والأوقات والأعصار والأماكن ولكن يجب أن يكون الغاية هو الحق ولكن إذا ساد التعصب أو غلب هواء فحين ذلك لا يصل الناس إلى الحق أبدا وتتسع شقة الخلاف حينما لا يكون قصد الحق هو قصدهم وهدفهم فإذا التعصب هو من سيمة أهل الجاهلية ولا تؤمنوا إلا لمن تبع عليكم لا يدخل جنة إلا من كان هوداً أو نصرة. والحمية هي حمية الجاهلية. ومع العلم أن الحمية تعصب الأعمى بمجرد انتمائه إما إلى قبيلة وإما إلى حزب وإما إلى مكان أو بلد أو قومية ونحو ذلك. هذه كلها تعصمات مقيتة والنبي صلى الله عليه وسلم حربها أشد المحاربة حتى إنه لما حصل خلاف بين أنصاري ومهاجري وترافعت الأصوات قال أحدهما يال للمهاجرين وقال الآخر يال للأنصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم مع أنه ماذا قال يا للمهاجرين وذلك قال يا للأنصار ولم يقوم على الأوس أو الخزرج أو اليال القريش أو نحو ذلك وإنما مجرد تعصب لفئة المهاجرين وذلك تعصب لفئة الأنصار مع أن الأصلاف المهاجر أنه مسلم والأنصاري أنه مسلم ومع هذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي تحو وأنا بين الغركم وقال أيضا دعوها فإنها منتعة وكما قال صلى الله عليه وسلم وقال من دعا إلى عصبية وجاهلية فعطوه بهاني أبيه وكما قال صلى الله عليه وسلم وعد النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر المقيتة الدعوة بدعوة جاهلية فالتعصب ليس من سماء المسلمين أبدا حتى ولو كان يعني تعصب لأي نوع من الفعل لا يتعصب المسلم إلا للحق وأن يكون قصده الحق وبخاصة في الأمور التي تحتمل الخلاف وتحتمل وجهات النظر نعم على المسلم إذا وقع في مثل هذا أن يشهد وأن يتلمس ولكن يكون رأيه الحق ولا يتعصب لفلان من العلماء أو للمذهب الفلاني وهذا أمر مقيت جدا أو يتعصب لابن بلده مثلا أو لقبيلته أو لقومه أو لمذهبه أو لحزبه كل هذا لا يجز أبدا ومن هنا تأتي المشكلات ويتسع الشقاق ويعظم الخلاف أما إذا كان القصد هو الحق فإنه غالبا يوفق المتناقشون والمختلفون يوفقون إلى أن يصلوا إلى رأي وقد أشرنا فيما مضى إلى أن الخلاف محتمل بين الناس بل غالبا في الأمور التي تطرح تتداول فيها الأعراء ومن من سنن الله عز وجل في هذه الدنيا أن, أن الناس يختلفون في عرض وجهات نظرهم وفي طريقة معالجتها ولكن إذا كانت التعصب والهوى هو قائدهم حينئذ تكون الكابدة والمشكلة، أما إذا كان خلاف لتلمس الحق فغالبا يهدون إلى الحق وإلى خلاف وارد وممكن ويقع ولا يمكن يعني تصور غيره لأن الله عز وجل يقول ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزلون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم واختلف الصحابة واختلف المسلمون في قضايا كثيرة ولكنهم في النهاية توصلوا إلى شيء يترجح لديهم أنه هو الحق ويقوم من المرجحات إما الكثرة وإما لأنه رأي الإمام ونحو ذلك لكنهم لا يتعصبون بحيث أن كل واحد يقف عند رأيه ولا يستسلم ولا يستجيب الثاني لأن حينئذ يكون الشقاق وهذا هو التعصب المقيد أما مجرد الخلاف في وجهة النظر فهذا وارد لهذا قال الخامسة والخمسون التعصب للمذهب في قوله فيها يعني في الهاتف السابقة ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينك فهذا تعصب ظاهر يقوله أهل الكتاب من اليهود السادسة والخمسون تسمية اتباع الإسلام شركة كما ذكره في قوله ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ما وجه الدلالة من هذه الآية ما شايخ ما وجه الدلالة من هذه الآية على هذه المسألة تسمية اتباع الإسلام شركا كما ذكره في قوله ما كان لبشرين أن يؤتيعوا الله الكتاب والحكم والنبوة، ثم يقود للناس يكونوا عبادا لي من دون الله يا مشايخ ما وجه دلالة الآية على المسألة بشر. طيب وضح أوكية معن معن اشرح عليه معن ما كان لبشرين عيوت يا الله كتاب الحكمة والنبوة ثم يقول الناس يكون عباد اللهم نعم عيد مزيد يطرح. الله ما شيخ. الله ما شيخ. الله مر سؤال واضح يعني ما السؤال حينما يسأل السؤال ليس الموضع التعجيز وليس لأن المسألة صعبة. لأن السؤال للمتابعة وأحياناً قد يكون الموضوع يحتاج إلى يعني إعمال الذهن إعمالاً يسيراً وليس يعني يساء عن الشيء لأنه صعب أو لأنه بعيد المنال لا إنما المقصود هو المتابعة و... نعم, نعم. لهوة معنى الآية لهوة المقصود والله وأنا في ظاهر الآية كما تلاحظون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس يكونوا عبادا لمن من تلاحظون أن الآية تنفي شيئا يعني تنفي عن الأنبياء والمبعوثين من قبل الله عز وجل تنفي عنهم أن يكون ما أتوا به شركا فهي كأنها رد لدعوى المخالفين من أن ما أتى به الأنبياء وشركا وكأن المخالفين يقولون إن الذي يأتي به الأنبياء شرك يعني كتلاحظون أن الآية كأنها رد ونفي وتنزيه للأنبياء أن, أن يأتوا بالشرك فهو معنى ذلك أن المخالفين يتهمون الأنبياء ومن آتاه الله حكم أنه يدعو إلى الشرك واضح الله فلا مشايخ الله عز وجل ينزه الأنبياء أن يدعو أو أن يكون ما أتوا به شركا أو أن يدعو إلى يكون معبودين للأنبياء أو عابدين للأنبياء فهذا النفي يدل على أن المشركين يتهمون الأنبياء بأن أن يدعون الشرك ليس كذلك أو يتهمون الأنبياء بأن ما جاءوا به هو الشرك الله عزوجل يقول ما كان لنبي أن يأتيه الله الكتاب وحكمه النبوة ما كان لبشر أن يأتيه الله الكتاب وحكمه النبوة ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله فلا يتم في وتنزه الذين أتهم الله الكتاب وحكمه النبوة تنزههم أن يكونوا يدعون للشرك وهذا التنزيه يدل على أن المخالفين يتهمون هؤلاء بأنهم يدعون الشرك وبأن ما أتوا به هو الشرك فرح ولهذا قال الخامسون السادسة والخمسون تسمية اتباع إسلام شركا فلا يتم يتنفي وتنزه الأنبياء أن يقولوا مثل هذا أو أن يأتوا بمثل هذا ولا يتقبله وبعدها لا يشتروا بعد الله إذنما قلنا لا خلق لهم ولا يكلمهم الله ولا ينظروا ليهم من قيباته لأزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما من الكتاب ويقولون هو الكتاب ويقولونه من عند الله وما هو من عند الله ويقولون الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشرين أن يؤتي الله الكتاب وحقه أنه ثم يقول الناس يكونوا عبادا لي من دول الله ولكن كنوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتابة، وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. أي أمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فالآية الثانية أيضا توضح المقصود زيادة. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. أي أمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فحاشى للأميين أن يروا الشرك او أن يدعو إلى عبادة أنفسهم. فهذا, فهذا النفي والتنزيه. يدل على أن المشركين والمخالفين يتهمون الأنبياء بهذا ويسمون ما, أتى ما يأتي به الأنبياء أنه شرك فهذا هو وجه الآية وهذا هو المقصود من هذه المسألة السابعة والخمسون تحريف الكلم عن مواضعها وهذا أيضا من سيمة أهل الجاهلية بشتى صنوفهم أنهم يحرفون الكلم عن مواضعها ومر معنا نماذج من هذا أيضا في قوله لا تقولوا راعينا وقول انظرنا كذلك والتحريف الذي هو أيضا التحريف الكل كأنه محرف حتى كلمات الله وكلام الله وكتب الله عز وجل فإن محرفونا ولذا قال الله عز وجل في نعت اليهود سمعوا الكذب أكلون السحد قبل لا يحرفون الكلمة عن مواضعه في في في في نفس سورة المائدة أظل على سوا السبيل لقد أخذ لقد أخذ الله مذاق بن يسرائيل وبعث من من مئة عشر نقيبة وقال الله إني معكم إنكم إن أقتموا إن الصلاة واتبعتوا الزكاة وامتلررسولي وعذرتموه وأقتنوا الله قل حسنا وأكثر عنكم سياتكم ولو خلناكم جنات تجي من تحتها فما كبروا ذلك منكم فقد الله سواسف وما نقضهم ذاقهم لعن لعناهم وجعنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضيع في أكثر من هذه في سورة المائدة كلها تثبت لي على اليهود بأنهم يحرفون كلام الله عز وجل وكذلك في, في سورة أخرى كسورة النساء وغيرها في اليهود يحرفون الكلمة المواضية وكذلك كان المشركين عموم وهذا نابع التحريف نابع من عدم قصد الحق وكله من غلبة الهوى والتعصب فالهوى والتعصب كله يقود إلى التحريف وإلى لي ألسنة وإلى أمور كثيرة أما إذا قصد الإنسان الحق وكان, وكان الحق هو غايته فإنه سوف يسلم من كلها، يسلم من التعصب، يسلم من التحريف يسلم من جميع الطرق المتواجدة من أجل أن يج أن يجذب الناس إليه ولو بالباطل. <تصفيق> الثمانية وخمسون تقيب أهل الهداة الصباح والح نعم الصباح والحشوية. وهذا أيضاً معلوم في تاريخ الدعوات كلها. أن دائما الحق مستهدفون ويوصفون بنعوت كبيرة. فإذا كان الحال أنهم سموا أهل الإسلام مشركين كما في في في في المسألة السابقة، فأقل من أن يسموا أن يسموا ينعتوا بأنهم صبوا عن الدين، ولهذا حتى المشرك مكة كانوا ينعتون بمن يدخل في دين محمد أنه صبا، صبا عن الدين يعني خرج عن الجأت اللي كانوا التي كانوا هم عليها في في على ما عليه الأباء والأجداد وهكذا أهل الحق في كل مكان دائما يعدهم ب بالحشوية المجسمة المشبهة فيسمعون نعوتا كثيرة ولذا قال الله وجل مثبتا مميين ولتسمعون من الذين أعوذوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أدا كثيرا فلا يغرى المسلم أن يسمع مثل هذا ولا يتأثر من مثل هذا ما دام أنه قصده الحق وإلا سوف يسمع عشياء كثيرة فلقد يسمع من يتهمه بالشرك من يتهمه بالكفر ومن يتهمه بأنه صبع عن الدين وأمور كثيرة ولعل في عصرنا الحاضر شوالد كثيرة حتى فيما ابتلي به بعضه، المشتغلين بالدعوة بخاصة من الشباب في الوقت الحاضر في كثير من البقاع وجهت إليهم اتهامات كثيرة قد يكون بعضها ما ان اتنموا بالكفر والخروج على الدين والخروج على أشياء كثيرة وسنعد كثير من نعد بالتطرف ونعد بأشياء كثيرة بعضهم قد يكون بعيدا عن هذا وبعضهم قد يكون أساء في طريقة الدعوة أو لم يكن على منتهى الحجم المطلوبة، فقد يكون أسهل نفسي وأحيان أسهل لآل الدعوة، وبعضهم لم يكن كذلك، وإنما ليس قالنا يا وكذا وكذا وكذا وكذا. ولهذا ينبغي هذا الحق أن يعرف وأن هذا وديدا هذا الجاهلية بشتى صلوفه، أنهم يصفون الحق بالكفر، ويصفونهم بالحشوية، وبالمجسمة، وب أمور كثيرة. قال تسعة والخمسون افتراء الكذب على الله هذا نعت عام وصف عام سبق أمثاله كثير ويكفي في بيانه المثل السابع والخمسين وهي تعريف تحرير الكلمة عن مواضيعه من افتراء على الله عز وجل. الستون كونهم إذا غلبوا بحجه فزعوا إلى الشكوى. للملوك كما قال اعتذر موسى وقومه ليفسدوا في العرض والد ويدرك وهذا ايضا من شأن اهل الجائلية اذا غلبوا انهم يستعدون اصحاب السلطات اذا عجزوا بالحجه يستعدون السلطات بشدة صنوفها تختلف الامور كثيرة على حسب كل عصر ومصر لكن من سماهم أنهم حينما يغلبوا بالحجة ويأسوا من, من, من, من صد الناس عن الحق يذهبون يستعدون أصحاب السلطات ويوحون إليهم بأن هذا في خطر على أو على أمور كثيرة مما هو معروف الحادية والستون من المسألة الستين إلى المسألة السادسة والسستين كلها في معنى واحد كلها مأخوذة من هذه الآية أتذر موسى وقامه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك كل الشيخ رحمه الله استنبط من هذه الآية جميع هذه المسائل التالية